وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام فعلان في بعض فروع الاستطاعات الفرع الاول هل المناط في الاستطاعه الاستطاعه من البلاد او من اي مكانين مثلا لو مشى شخص للميقات متسكعان فحصل على الاستطاعه في الميقات لا قبله فهل يجب عليه الحاج ام لا الظاهر وجوب الحج عليه لإطلاق الآيات ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد يستدل على عدم اعتبار الاستطاعات من البلاد بصحيح معاوية ابن عمار باب اثنان وعشرين من ابواب وجوب الحاج حديث اثنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يمر مجتازا يريد اليمن او غيرها من البلدان وطريقه بمكة يعني يمر على مكة هذا طريقه فيدرك الناس وهم يخرجون الى الحاج فيخرج معهم الى المشاهد فيجزيه ذلك عن حجه الاسلام قال نعم تدل بها على انه لا يعتبر الاستطاعه من البلاد ولكن في ذلك تامل لأن الروايه في مقام البيان من جهة القصد لا من جهة الاستطاعة فكان السائل يسال هل يجب في الحج قصد الحج من اول الامر فلو ان شخصا رباله قصد الحج بعد مروره بمكه فهل يجيز ام لا اذا الفروايه ناظرة سؤالا وجوابا الى مسألة القافض لا انها ناظرة لمسألة الاسقطاع وأنه مستطيع من بلده أو استطاع عند مروره بمكه فان قلت عدم الاستفصال من قبل الامام حيث لم يسأله هل كان هذا مستطيعا من بلده او انه حصل على الاستطاع فعلان فعدم الاستفصال يعني اطلاق المقامين ومقتضى الاطلاق المقامين عدم اعتبار الاستطاعه من البلد قلت لا فرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي في أنه يعتبر في كليهما كون المولى في مقام البيان من سائر الجهاد واما لو أحرزنا أنه في مقام البيان من جهتين كما في قوله تعالى وكلوا مما أمسكنه الظاهر في كونه في مقام البيان من جهة التذكيات فإذا شككنا في أن الآيات هل تدل على طهاره مواضع الصيد ام لا فلا يمكن التمسك بالاطلاق المقامين لإثبات ذلك اذ الايه ليست في مقام البيان من جهه الطهاره فكذلك الامر في محل الكلام الفرع الثاني <تصفيق> لو ان شخصان احرم متسكعا اي بدون استطاعه وبعد ان احرام لاحظه شخص الزاد والراحله وقبل الهباه فأصبح مستطيعا <تصفيق> فهل يجب عليه الحاج أم لا وعلى فرض الوجوب هل يكتفى بإحرامه السابق أم لا بد من إحرام جديد لحجه الاسلام هنا ثلاثه اراء الاول دعوى عدم وجوب الحاج لعدة وجوه أولها أن من أحرام وجد عليه الإتمام لقوله تعالى واتم الحج والعمره لله ووجوب الاتمام يخرج المكلف عن كونه مستطيعان فان هذه آية للآيات فإن الممتنع شرعان فالممتنع عقلان إذا فينتفي وجوب الحج لانتفاء الاستطاعا فإن قلت عدم معقولية تعلق الوجوب بما ليس مقدوراً لا لموضوعية في عدم القدرة بل لمحذور اللغوية فإن تعلق التكليف بما ليس مقدوران لغون واللغوية انما تتصور في فرض العجز التكويني عن العمال او في فرض كون المكلف مخاطبا شرعا في رتبه سابقه بامر مضاد كما لو خوطب بإنقاذ الغريق فلا يمكن أن يخاف بعده بإزالة النجاسات عن المسجد. أما لو فرضنا أن الأمرين متماثلان. بأن يكون مخاطباً أولاً بإزالة النجاسة عن المسجد ثم خوطب ثانياً بتكريم تكرين المسجد فإن الثاني لا يعد لغوان لكونه مؤكدا للأمر الأول فكذلك الأمر في المقام حيث انه من احرام وجب عليه الاتمام اي اداء النسوق والامر بالحاج لا معنى له الا الامر باداء النسوك ايضا اذا فالامر بالحاج مؤكدا لوجوب الاتمام وليس مضادا له كي يكون لغوان فإن قلت قلنا قلت ان الامر الحقيقي ما كان بداعي جعل الداعي واما ما كان بداعي التاكيد فليس امرا حقيقيان اذن بما ان الامر متقوم بجعل الداعي وحيث لا يعقل جعل الداعي في نفس المكلف نحو حجة الإسلام بعد أن وجب عليه إتمام الحج المدبيه فالأمر الحقيقي بحجه الإسلام يصبح لغوان هذا هو الوجه الأول قلنا وجوه هذا هو الوجه أنا ما أناقش أحرض الوجوه ثم اناقشه بمناقشة واحدة الوجه الثاني الوجه الثاني ان هذا المكلف احرم احراما صحيحان انه احرم بقصد الامر النجبي فلو طلب منه الاحرام لحجة الاسلام كان طلباً بالحاصيل إذ المحرم لا معنى لأن يطلب منه الاحرام فإذا تعذر الإحرام لحجة الإسلام تعذرا مركب من الإحرام وغيره هل المبرد مشغول؟ شغول وتعذر المركب يعني عدم فعليه الامر به الوجه الثالث أن يدعى أن في المقام دورا وبيانه أن الأمر بالحاج متوقفون على الاستطاعة وتحقق الاستطاعة متوقفون على ان لا يكون هذا الشخص مأمورا بالإتمام وإلا لم يكن مستطيعان وعدم وجوب الإتمام متوقف <تصفيق> على فساد الإحرام يعني الإحرام الذي أحرمه كان فاسدا فلا يجب عليه الإتمام إذ لو كان صحيحا لوجب الإتمام وفساد الإحرام سابق متوقف على الامر بحجه الاسلام اذ لولا الامر لكان احرامه السابق صحيحان اذا فالامر بالحاج دوري لتوقفه على نفسه فظهر بذلك عدم وجوب الحج في المقام يأتي الكلام في بقية الوجوه إن شاء الله نعم كل بروجت تسريع اضافه الثالث قال المبنى الثاني هو مسلكه يختلف باختلاف الاعراق لكن لم يقل احد بان الاداه او الهيئه وضعت لكل